وهذه فائدة نختم بها ذكر القرطبي رحمه الله أن الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم أرضاهم اجتمعوا يتدارسون القرآن فقال الصديق رضي الله عنه وأرضاه لقد قرأت القرآن كله من أوله إلى آخره فلم أر آية أرجاء من قول الله قل كل, كل يعمل على شاكلته ثم قال الصديق قال فإن شاكلة العبد العصيان ولا يشاكل الرب إلا الغصار أي أن الله جل وعلا حقيق به أن يغفر كما أن العبد عرضه لأن يأصي الله جل وعلا فقال عمر رضي الله عنه لقد قرأت القرآن كله من أوله إلى آخره فلم أجد آية أرجى من قول الله حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوفي قال إن الله قدم غفران الذنوب على قبول التوبة. قال عثمان رضي الله عنه قرأت القرآن كله من أوله إلى آخره فلم أجد آية أرجى من قول الله تبارك وتعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وقال عليه رضي الله عنه وأرضاه وقرأت القرآن كله فلم أجد آية أرجى من قول الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا قال القرطبي رحمه الله بعد أن حتى هذا الخبر والأقوال الأربعة قال وأنا أي القرطبي وأنا أقول وأرجى آية في كتاب الله قول الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مرتدون هذا ما تيسر إراده وعان الله جل وعلا على قوله وأعتدر إن قصرت وعفوا إن أضلت فما أردت إلا الخير ما استطعت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين